اللهم عليك وحولك، نحمد الله، أحمدوه ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له، وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أحبه لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رثا منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 وقال نذكر بسنة من اكل السنن في ليله الجمعه في يوم الجمعه وصيه ما بها نبينا صلى الله عليه وسلم ان نكثر من الصلاه والسلام عليه فهي سنه من اكل السنن كما ذكرنا فعل بدا الله فيه بنفسه وثن بملائكته وثنى امر العباده فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة فإن الله صلى عليه فيها عشرة ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه يقيم الليل قال كم أجعل لك من صلاتي أجعل لك نصف صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها، أي أزيد من صلاتي عليك في قيامي الليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، من هذا، من هنا استقى العلماء أن كفرت صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل كل هم وتغفر كل ذنب، مفتاح تفريج الكروب وعفرة الضروب. الإكفار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق نبينا علينا في كل وقت وخاصة في كما بكرنا في هذه الليلة ليلة الجمعة وفي يوم آه الجمعة آه إن شاء الله الليلة مع القاعدة الأخيرة صلى تبارك عليه ومسك الختال في قواعد بحثنا البيان الأثيث في شرح قواعد علم الحديث هذه أخيرة يعني قد ننتهي منها الليلة أو يعني تحتاج إلى محاضرتين كما يسر الله تبارك وتعالى لنا القاعدة الثامنة عشرة وهي قاعدة يعني متعلقة بإمامين علمين جبلين من جبال أهل العلم. نقول أن عنهما أنه قلما تمر ضقيقة وحيدة على وجه الأرض إلا ويذكر اسمهما هما الإمامان والجبلان والإمامان العلمان البخاري ومسلم الله جل جعلهم في الأرض وذلك فضل الله يتيهما يشاء الله جل من سنتي يفضل العشاء على أشياء وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الحديث حقا إذا كان عن هذين من الجبلين فهو مسك الختام لهذه القواعد قواعد علم الحديث القاعدة الأخيرة القاعدة الأخيرة نصها يقول ولا انفاق البخاري صحه وعليكم السلام ورحمه وعليكم السلام ورحمه وعليكم القاعده تقول ولا انفاق البخاري صحه فَلَقَدْ فَاقَ في حسن الصناعه مُسْلِمٌ وعليكم السلام ورحمه القاعده ولا ان فاق البخاري صحه فلقد في حسن الصناعه مسلمون هذا هو رابط البحث هذا هو رابط البحث. وعليك شكراً. وقبل أن قبل أن أنسى إن شاء الله إحنا بانتهاء هذا البحث إحنا بالأمس انتهينا بفضل الله تبارك تعالى من بحث القاعدة الفقهية الدور الجلية شرح القاعدة الفقهية وذكرنا أننا سوف نشرع الأربعة القادم إن شاء الله تبارك تعالى. في الكلام عن شرح عن بحث بعنوان بحث لنا بعنوان إتحاف الخليل في شرح حديث جبريل إتحاف الخليل في شرح حديث جبريل حديث عظيم أصل من أصول الإسلام حديث الإسلام والإيمان والإحسان وهذا في يوم الأربعة أما في يوم الخميس إن شاء الله بانتهاء بحث قواعد الحديث الليلة أو الخميس القادم سنشرع كما ذكرنا لكم من قبل في شرح منظومة هي أصل عند الأشاعرة عند الأشاعرة كالوسطية مثلا عند أهل السنة وهي جوهرة التوحيد جوهرة التوحيد هذه منظومة أبيات في شرح العقيدة الأشعرية الإمام اللقان هو من أئمة الأشعر لها شروحات عندهم كثيرة جدا فلا نقول أنها دراسة لهذه المنظومة بقدر ما هي نقد لما فيها وبيان مدى مخالفتها لطريقة أهل السنة جماعة من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيت ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الشيخ نذكر من هل من سألت فضيلاتكم عن لا, لا ليس هذا سؤاد لا لا لا لا ليس هذا سؤاد بفضل الله مع دبلومة في الشرعة الإسلامية دبلومة في الشرعة الإسلامية من المعهد العالي للدراسات الإسلامية قاهرة آه. آه. و... مع الإجازات في علم الحديث بفضل الله عن القرآن ولنا بفضل الله بنبر فيكم و شيخي وسيدي الشيخ محمد حسن بن الغفار واستمعنا إلى محاضرات للشيخ أحمد شحاتة محدث اسكندريه ومحدث مصر والله المستعان والله الموفق ونسأل الله جل أن يجعل لنا القبول وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح فبنقول أن القاعدة تقول ولئن البخاري صحة فقد فاق في حسن صناعة مسلم نقول كتوقعة لهذه القاعدة أن الأمة أجمعت على جلالة الإمامين البخاري المسلم على قدرهما على جلالة حفظهما وبذرهما لدين لا تبارك تعالى أجمعت الأمة على أن صح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما صح البخاري صح مسلم لماذا؟ ما الأمور التي أعلت من كعبهما وجعلت الأمة والأمة لا تجمع على ضلالة أغبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة وإن وقع ما وقع في بعض مخالفات هنا وهنا أما أن تجمع أمر فهذا لا يكون إجماعا إلا عن حق كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجمع أمتي على ضلالة لإما نقلوا إجماع الأمة على جلالة هزين الإمامين وعلى صحة كتابهما بعد كتاب الله الإمام النووي كما مكتوب عندكم بيقول اتفق العلماء على على أن أصحي الكتب بعد القرآن الصحيحان البخري المسلم وطلقتهما الأمة بالقبول وقال وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان لإمامين القدوتين أبي عبد الله محمد بن إسماعي بن البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشاري قال فلم يولد لهما نظير في المؤلفات هذا كلام مكتوب لابن النووي ومنقول من مقدمة شرحه على مسلم قال شيخ الإسلام وأما كتب الحديث المعروفة وأما كتب الحديث المعروفة في ومسلم قال فليس تحت أديم فليس تحت أديم أدي تحت أديم السماء كتاب فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن بعد بعد القرآن نعم والله الإخلاص الإخلاص هذا أمر عزيز يعني الإخلاص هذا يظهر أثره في القبول بين الناس وفي علو الذكر بين الناس وإلا فكم من كتاب قد شرحه صح البخاري انظروا إلى مدى القبول الذي وضع لابن حجر حتى لما قيل الشوكري هل تشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح شارة إلى فتح البخاري كم من كتاب يشرح أكثر من شارح ونرى كتابا بعينه أو شرحا بعينه يوضع له قبول وليس طبعا هذا معناه أن يكون هذا ذنبا مثلا أو قطحا في نيات الآخرين ولكن قبول هذا يعني من عند الله تبارك تعالى والفتوحات تأتي من الله عز وجل كما ذكرنا أن هذا فضلا يؤتيه من يشاء فبنقول حينما ننظر نظرة علمية إلى الأزور التي أعلت من كعب الإمامين البخاري مسلم على سائر كتب السنن هو شرط البخاري وشرط مسلم كذلك يقال مثلاً إيه؟ على شرطهما أو هذا الحديث ليس على شرط هذا الحديث على شرط البخاري له شرط في تصنيفه الصحيح وكذلك مسلم ولكن شرط البخاري أعلى من شرط مسلم البخاري كان يشترط وجود اللقاء ولو لمرة واحدة بين الراوي ومن روى عنه ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة فإذا فإذا قال زيد مثلا إذا قال زيد مثلا عن عمر هذا يسمى سند معنعن طبعا إذا قال حدثني أخبرني سمعت لا في ذلك لا, لا, لا, لا أقصي يعني لا شيء في ذلك، أمر قد انتهى، إنما عند العنا إذا قال زيد ها وعيسى كات فإذا قال زيد عن عمر هذا يسمى معاناة، فهل تقبل عناة زيد أم لابد أن يقول حدثني وسمعته هنا المبسط قال في في مثالنا لو أن زيدا قال عن عمر قال يكتفى لقبول هذا السنب المعاصرة بين زيد و عمر يكونوا في, إيه؟ في عصر واحد مع إمكان اللقاء في فرق بين ثبوت اللقاء وعلى الشرع هناك فرق بين ثبوت اللقاء وبين إمكان اللقاء الفرق بنقول مثلا شيء من بغداد يعيش في المائة الثالثة نفترض مثلا في مثالنا زيد وعمر لو أن عمرا كان من بغداد في المئة الثالثة فدخل زيد إلى بغداد في في نفس الوقت يسر الله عمركم يا فلو قالنا زيدا التقى بعمر ولو لمرة واحدة فقال حدثني عمر ها لو قالنا زيدا في سند واحد من من بين ألف سند قال زيد حدثني عمر وصل وحب السماء، فهنا البخاري يقول أقبل عن عنت زيد عن عمر في سائل أساني مدام قال مدام قمعي مدام أنه يقول ولو في سنة واحد حدثني عمر يبقى شرط البخاري حتى يقبل عن عنت زيد عن عمر أن يثبت أن يثبت اللقاء بين زيد وعمر ولو في مرة واحدة فإن قال بعدها في الف مره عن يمر بالسلام هذا شرط من؟ هذا شرط البخاري وهذا اعلى شرط أختص ببخاري نفسه إذلك كما ذكرنا أن كتابه هو المقدم على سائل الكتب أما الإمام المسلم أما مسلم فشرطه المعاصرة يكون في عصر واحد بين زيد وعمر مع إمكان اللقاء يعني إمكان اللقاء يكون مثلا يكون مثلا عمر من بغداد وقد ثبت أن زيدا دخل بغداد قالوا يبعد أن يكون الذي يعني عنده شغف في الحديث أن يدخل إلى بغداد ولا يدور على شيوخها ولا يدور على شيوخها بخلاف مثلا إذا ما كان عمر في بغداد وزيد لم يخرج من الأندلس هنا ايه في لكن ايه ما فيش امكانيه اللقاء ما فيش إمكانية إيه؟ اللقاء فشرط البخاري اعلى في الثبوت والصحه من شرط مسلم من شرط إيه؟ من شرط لذلك تقدم صاحب البخاري وهو قدموا شرط البخاري على شرط إيه؟ مسلم باجماع الأمة فلا شك إن شرط البخاري أعلى صحه وضقة من شرط مسلم لذلك في الجملة بينقل الحجر ابن حجر بيوقع اتفاق العلماء على أن البخاري أجل المسلم وأعرف بصناعة الحديث من مسلم وأن مسلما تلميذه تلميذ, تلميذ البخاري وخريجه أي تخرج على يديه قال ابو ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ من محمد بن إسماعيل وقد آه ذكر صاحب تاريخ بغداد أن مسلما سبح الحجاج أتى يوما إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وسيد محدثين وطبيب الحديث في عللي ثم سألوا علله ثم سأله عن علة حديث كفرة المجلس فهذا يدل على أن مسلما كان تلميذا البخاري وكان يجلس بين يديه يسأله ويستفتي إذن حينما نسأل عن أول ما صنث في الحديث الصحيح المجرد هو البخاري هو صحيح البخاري فالصحيح البخاري هو أول كتاب في جمع الصحيح المجرد, المجرد أي المجرد على الأحاديث الضعيفة والمتكلم فيها نعم من حيث الصراحه الحديثية من حيث الصراح الحديثية يقدم مسلم، أما من حيث الشرط، و ومن حيث شرطه ومن حيث صحته فيقدم البخاري. نعم، فبنقول أن لما بنقول أن البخاري أنه هو أول كتاب صحيح مجرد، لما نحد هذه عباره بعينها الصحيح مجرد، نقول ذلك احتراظا من إيه؟ من مالك. لأن لما هو موضع مالك بيصدق صحيح البخاري سبقه ولكن الموضع لم يجرد فيه الصحيح فقط بل فيه الصحيح وفيه مرسل وفيه بلغات وفيه المنقطع فلما لنقول أن البخاري لمضى نقيد أن, أن صحيح البخاري هو أول كتاب في الصحيح المجرد يعني صحيح مجرد أنه اشترط على نفسه لا يروي إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فينقيم في البخاري في معلقات قلنا نعم ولكن هذه ليست على شرطه وما ذكرها في صدور الأبواب وما ذكرها احتجاجا وإنما ذكرها في المتابعات ذكرها استئناسا ذكرها ليس في صدور الأبواب إنما كان يصدر الباب أي البخاري بما صح على شرطه ولا يمنع أن يستأنس بعد ذلك بالمعلقات وما, وما من معلق إلا قد وصله في موضع آخر أو وصلب حجر في في كتابه هنا فائدة قبل لا سفغ في قاعدة الباب العلماء تكلموا في المفاضلة بين الموضع موضع مالك طبعا موضع مالك بحسب بخاري من العلماء من وخاصة المالكية يقدمون الموضع على صحيح البخاري يقدمون الموضع على صحيح لسهل البخاري حتى أن الشفعي نفسه يقول ما من قال ما بعد كتاب الله كتاب أصح من كتاب مالك وفي رواية يقول ما بعد كتاب الله كتاب أفضل من كتاب مالك طبعا هذه شهادة من الشفعي الذي عاصر مالكا واطلع على كثير من مؤلفاته والشفعي أحد أئمة الحديث أحد أئمة الدين فلما يصطق هذه العبارة تكون يعني ليست من ولكن هذا أي قول الشافعي رحمه الله عن موطأ مالك حينما قال ما بعد كتاب الله كتاب أصح من كتاب مالك هذا له توجيه وهو أن هذه ابن قيلت قبل أن يصنف البخاري صحيحه صحيح البخاري وصراحه هناك من العلماء من يقدم الموطا على صحيح البخاري كثير من المالكيه ابن العربي وصاحب اعراضه الاحوال يقدم الموطا على صحيح البخاري وسنرى ان شاء الله يعني نذكر جملة من يعني مثلاتهم ومن ادلتهم على تقديم الموطا على صحيح البخاري نعم اذا يعني لما ننظر مثلا بننوع المفاضله بين الموطا وبين صحيح البخاري نرى ان مالكا مزج في ماجد في موطأه بين الحديث المرفوع وبين اقوال الصحابه والتابعين وكان بيسوق الجميع سياقا واحدا، وبالتالي فكتابه ليس مجردا عن الحديث المفروغ، فيشمل على الصحيح المرفوع، ويشمل أقوال الصحابة وعلى التابعين، ويسوق الجميع كما ذكرنا سياقا واحدا. أما البخاري فلا، من البخاري كان يميز بين المرفوع وبين أقوال الصحابة والتابعين، وكان يورد هذا هذه في ترجم الأبواب. إذن فكتاب البخاري كتاب خاص بالحديث الصحيح المفروغ. لكن كما ذكرنا أن المقطع المقطع كان فيه مزج بين المرفوع وبين الموقوف وبين المرفوع كذلك أيضا من الوجوه المفاضلة بين البخاري ومسلم أو وجه المقارنة أن فقه البخاري في صحيحه فقه البخاري كان يعرف من إيه من التويب دون التصريح أما مالك فكان يصالح بفقهه وباختياراته في مقطع يبقى فوق البخاري كان يعرفه في تبويبه، يعني يترجم مثل باب قيام رمضان من الإيمان ثم يروي تحته حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا فقوله باب قام رمضان باب من الإيمان أراد أن يقول أن الإيمان قول وعمل فدون أن يقول مثلا أنا أقول أن القول أن الإيمان قول وعمل والدليل كذا وكذا لا يأتي بالباب ويفهم من تبويبه مراده من هذا الباب أما مالك فكان يصرح وله فتأو في موطأه ويصرح باختياراته الفقهية مثلا في الموطأ سئل مالك عن مسح على العمامة فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل والمرأة على العنامة الخمار وسئل عن رجل توضأ فناسيه أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه فقال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى فيعيد الصلاة فالحاصل أن البخاري لم يكن يصلح باختياراته بل كان يبود ويفهم من تراجمه مراده وفقه أما بخاريه أما مواطف أما أم أم مالك فكان يصلح باختياراته وفتاويه في المسائل الفقهية كذلك أيضا ممن مما يستدل به من يقدم الموطة على البخاري قالوا أن كل أحاديث الموطة هي مروية في الصحيحين ويزيد الموطة أنه أعلى في السند من البخاري وهذا يقدمه على البخاري نوع ثاني أيضا من سدلالات من يقدم الموطة على البخاري قالوا أن الموطة كل الأحاديث التي في الموطة هي مروية في في الصحيحين ومما يزيد من شأن الموطأ وعلو علوه وليس هذا عند البخاري الموطأ متقدم على صح البخاري فمع وجود كل حديث الموطأ في صح البخاري مع تقدم سند الموطأ فهذا يزيده تقدما على صح البخاري وهذا الكلام فيه نظر لأن أكثر من ثمانين حديث في الموطأ ثلاثة الصحيين لفضلا على الموقفات. الموقفات سليس أضعف هذا العزب. يعني أكثر من حوالي 80 حديث هي في الموطأ وليست في الصحيح وليست مما اتفق عليه الشيخان. خالي أيضا قالوا مما يقدم الموطأ على صحيح البخاري أن البلاغات والمقطوعات التي في الموطأ قد وصلها ابن عبد البارس التمهيد والرد على ذلك أن نقول القاعدة الوصل لا يلزم أنه صحة وصل السند لا يلزم ولا يعني صحة هذا الأثر الذي وصله ابن عبد الضار الحاصب من ذلك أن ما قيل في تفضيل الموطط على صحيح البخاري كقول الشافعي مثلا هذا قيل قبل أن يصنف البخاري صحيحه الجامع المجرد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعود إلى قاعدة الباب تقول فلئن فاق البخاري صحة فلقد فاق في حسن صناعة مسلمون هذه القاعدة مأخوذة من أبيات شعرية لرجل يسمى عبد الرحمن ابن عمر شيباني المعروف بابن الربيع قال فيها تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدمه فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم والمعنى أن الأمر الذي قدم صحيح البخاري على الشيح مسلم هو شرط البخاري فهو كما ذكرنا شرطه يشترط ثبوت اللقاء بين زيد وعمر فإذا عن عن زيد فقال عن عمر هذا يسمى سند معنعا هل يقبل البخاري؟ يقبله بقيد وشرط أن يثبت اللقاء بين زيد وعمر ولو في سند واحد أن يقول زيد حدثني عمر فإذا ثبت ولو في سند واحد التصليح بالسماع من عمر قابل البخاري كل الأسنيد التي يرويها زيد عن عمر ولو كانت معنعا هذا شرط البخاري الذي هو أعلى دقة وصحة من شرط مسلم طبعا شرط مسلم صحيح وعليه جمهور أهل الحديث ولكن الأضاء والأقوى منه هو شرط من شرط, شرط البخاري إذن شرط البخاري كما ذكرنا على صحة ودقة من شرط مسلم ولكن هذا لا يمنع النصيح مسلم فاقع في جانب آخر وهو أن مسلم فاقف حسن الصناعة في ترتيب الأبواب جمع الأحاديث في ذاب واحد في موضع واحد وهذا مهم جدا لطلب العلم مثلا نبحث عن مسألة مثلا مسألة المسح على الخفين حكم المسح على القفاين ومعارض فيه من الأحاديث حينما نذكر ونبحث عن هذه المسألة في البخاري تراها في عدة مواضع فهذا يمثل صعوبة لدراسة المسألة دراسة فقهية وبحث فوائدها بخلاف صح مسلم صح مسلم يذكر مثلا باب المسح عقفين فيروي في هذا الباب ويروي تحت هذا الباب كل الأحاديث التي يرويها ويذكرها في هذه المسألة مما يسهل دراسة المسألة والبحث في المسألة ويسهل على فرج العلم أن ينظر فيها فالحاصل أن ترتيب الأبواب وجمع الأحاديث في باب واحد، وفي موضوع واحد دون تقطيعها، هذا تفق فيه مسلم البخاري رحمة الله عليهما. لذلك مع قولنا أن العلماء اتفقوا في تقديم البخاري على مسلم حيث مكانه العلمية ودرست العلل، وشرطه هذا لا يمنع كما ذكرنا أن مسلما قدم في باب الترتيب، الصناعة، جمع الأحاديث، وجمعها في موضع واحد دون أي دون تغطية. فرع على ذلك. نقل عن بعض العلماء أنهم قدموا كتاب مسلم على الصحابي. كما قال. أبو علي الحافظ بن يسابوي هو شيخ الحاكم يقول ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مصري بن حجاج فكيف الجواب عن ذلك أيضا هذا أيضا ذكر ابن الصلاح عن شيخ المغرب وأيضا ابن حازم قد وغيره قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري نقول هذا أولا خلاف الذي عليه جمهور أهل الحديث نعم في علماء الاندلس والمغاربه قدموا البخاري قدموا مسلما على البخاري أولا هذا خلاف ما اتفق عليه جمهور الحديث نقل هذا الاتفاق ابن صلاح والناوي وابن حجر أن جمهور الحديث قدموا البخاري على مسلم للاموله ذكرناه وإذا أردنا أن نذكر الأمور التي قدمت البخارية على المسلم فهي أولا كما يلي أولا تبويب الأحاديث والتراجم نحن نعلم أن أحاديث صحيح مسلم اليوم مسلم لن يترجم لأبوابه إنما قيل أن الذي فعل ذلك النووي وقيل القضي عياض لكن منتفق عليه أن البخارية نفسه رحمه الله هو الذي ترجم لأبوابه الحديثية وكانت تراجمه غاية في الفقه زيادة من العلماء من صنف كتابا في توجيه تراجم بخاري وكان يوضح فقه البخاري من تراجمه كما ذكرنا مثلا مثلا على ذلك يقول مثلا باب باب قيام رمضان من الإيمان ثم يذكر تحته حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغشى له ما تقدم من ذنبه أرضى من ذلك أن يوضح الرد على من يخرج العمل من الإيمان فأرض البخاري خالق أن يوضح أن الإيمان قول وعمل فكما أنه قول بالقلب وقول باللسان فكذلك عمل بالقلب وعمل بالأركان ومن عمل الأركان قيام رمضان ف نذكر أولا الأمور التي قدمت صحيح البخاري على مسلم، ثم نذكر الأمور التي قدمت صحيح مسلم على صحيح البخاري. فمن الأمور التي قدمت صحيح البخاري على صحيح مسلم قارو ترجم الأبواب وتبويب تبويب الأحاديث هذه دلت على فقه الإمام الأبي البخاري. أمر الثاني مسألة الشرط التي ذكرناها مقابل شرط البخاري أشد وأدق. وأعلى من شرط مسلم. أمر الثالث قالوا أن الرواي الذين انفرد بهم البخاري عن مسلم وتكلم فيه العلماء هم ثمانون رجلا فقط أما الذين انفرد بهم مسلم من الرواي وتكلم فيهم قالوا مئة وستون رجلا يعني الضعف. يبقى عدد الرواي الذين عند البخاري فقط وانفرض بهم البخاري عن مسلم وتكلم فيهم العلماء تكلموا في حفظهم وضبطهم 80 أما عدد من تكلم فيهم من الرواي عند البخاري عند مسلم قالوا 160 رجلا الأمر الرابع أن هؤلاء الذين تكلموا فيهم عند البخاري لهم الثمانون هؤلاء ما أكثر عنهم البخاري ما أكثر في الرواي عنهم وليس الواحد منهم نصحة كاملة أخرجها بخلاف مسلم فقد أخرج كثيرا عن هؤلاء الرواء الذين تكلم فيهم كقالوا كأب الزبير عن جابر أبي صالح عن أبي العلاء بن عبد الرحمن عن أبي يعني هذه تراجم هذه الأسانيد متكلم فيها ومعروف مدى تختلف فيها فهذه الأسانيد التي اختلفوا فيها ما أشكر من البخاري أما مسلم فعلى خلاف ذلك أمر الخيمس أيضا الذين انفرض به البخاري من من تكلموا فيهم هؤلاء أكثرهم من شيوخه ونحن نعلم أن إذا كان الشخص يروي عن شيخه وهذا الشيخ مثلا متكلم فيه فألصق الناس بهذا الشيخ تلميذه الذي يعرف مدخله ومخارجه ويعرف غثه من سمينه فهؤلاء الذين تكلموا فيهم عند البخاري أكثر من شيوخه الذين لقيهم وجلسهم وعرفة وعرف أحوالهم واطلع على حديثهم بخلاف الإمام مسلم قالوا من انفرض عنهم ممن تكلموا فيهم كانوا ممن تقدموا على عصره ولا شك أن المحدث الذي يروي عن من عاصره يكون أتقن من من يروي عن شيخ يعني متقدم عليه قالوا الأحاديث المنتقدة عند مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة عند البخاري قالوا أيضا البخاري يخرج عن الثقات في الأصول وفي المتابعات أما مسلم فيخرج في الطبقة الثانية في الأصول وفي غيرها أما الأمور التي قدمت ساحل مسلم على البخاري قالوا الترتيب جمع الحديث في موضع واحد جمع الطرق طرق الأحاديث بألفاظها المتعددة وأسانيدها حتى يسهل الدراسة الأسانية يعني مثلا من, من أعرض أن يدرس كما ذكرنا مسألة مثلا في مسح الخفين أو صلاة المسافر أو أعرض أن يدرس أسانيد في مسألة يجدها مجتمعة دون تقطيع في موضع واحد واضح كده فهذا كما ذكرنا يسهل على الطالب دراسة الأسانيد أو المسائل الفقهية قالوا من أوجه تمييز صحيح صحيح مسلم على صحيح البخاري مسألة المعلقات الحديث المعلق كما تعلمون هو حذف الحذف من أول السند إما يحذف شيخا أو أكثر من أول السند في البخاري أكثر المعلقات البخاري أكثر يعني روى ذكر المعلقات أكثر بكثير المسلم وكان البخاري طبعا لا يذكرها إلا في الشواهد وليس في الأصول ولكنه أكثر منها وطبعا ليست على شرطي ليست على شرطي إنما يذكرها مثلا استشهادا لشهرتها عمن علقها منهم يصلها في موضع آخر المعلقات التي عند البخاري إما أن تكون في الشواهد وليس في الأصول إما يصلها في موضع آخر وإما يذكرها لشهرتها عمن عن علقها عنه وهذه كما ذكرنا أكثر منها البخاري، أما في مسلم فيها أقل بكثير. قالوا مثل المعلاقات في مسلم، قال مسلم. وروى ليس بن سعد في باب التيمم، ها؟ يعني ذكر حوالي 14 حديث، أربعة حديث في صحيحه كله. أما البخاري فقط أكثر منها. فذلك قالوا قول البخاري يذكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بفاتحة الكتاب وهذا مع تعليقه فقد وصل البخاري في موضع آخر إذن نعود إلى قاعدة الباب هي مفاضلة بين الصحيحين فالله عز وجل من على هذين الإمامين بعلو كعبهما وضيعه سيرتهما وذلك فضله يشاء يا وتفوق البخاري في شرطه وفي دراسته للعلل وفي علم حديث هذا باب لا يختلف عليه اثنان ولا تطع فيه عن زامد المسلم مسلم نفسه كان كما ذكرنا يعني يجلس بين الله البخاري يسأله عن علاج الحديث ويستفكيه في المسائل العلمية ومسلم من تلميذ الأوفياء البخاري من قيل الذين لم ينفضوا عن شيخ البخاري في مسألة اللفظية فنعلم أن من أشد المحن التي مرت بالإمام البخاري وهذه سنة من سنة الله محن العلماء فإن العلماء ورثوا أنبياء ولما كان في الأنبياء ابتلاؤهم في سبيل الله تبارك تعالى، فكذلك كما ورث العلماء عن الأنبياء علومهم كذلك ورثوا سنة الابتلاء. فلما ابتلى البخاري محن اللفظية وفعل بها فعل محمد بن يحيى الزهلي نيسابوري كانت محن عظيمة انفض كثير. من التلميذ عن البخاري وكان من الذين صبروا على ذلك ولم ينفضوا عن شيخه ولم مسلم بوفائه لشيخه لذلك نرى أن نجد أن مسلما لم يروي عن محمد المحن الظهلي لهذه المحن وقيل أن مسلما أيضا طبعا المسلم لم يروي عن البخاري في صحيح قيل أن هذا سببهه آه آه لـ لـ وجود اشتراك في نفس الأثنين، وقيل النسب ذلك أن البخاري يعني يعني لم يروي عن البخ أن أن مسلم لم يروي عن البخاري بسبب هذه النحنة لأنه يعني ترك هذا وترك هذا ولم يروي عن الشيخين إلى هذا الحد إن شاء الله ننتهي و. فتنة اللفظية الفتنة اللفظية اللي هي لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق هذه العبارة نهى عنها الأمام أحمد لما فيها من مدخل للخلقية الذين يكونوا بخلق القرآن وهذه العبارة تحتمل حقا وتحتمل باطلا الحق الذي فيها أننا حينما نقول لفظي للقرآن مخلوق نقصد تلفظي أي فعلي والإنسان فعله مخلوق حينما أقرأ ألف لامين هذا تلفظي للقرآن تلفظي وحركة الشفاء واللسان هذه مخلوقة فمن قال لفظي للقرآن مخلوق يقصد التلفظ فهذا لا شيء فيه ومن قصد الملفوظ نفسه الذي هو القرآن فهذا معنى باطل لذلك لما كانت هذه العبارة تحتمل حقا وباطلا ومن باب حسم المادة نهى عنها أحمد فقال من قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي قرر أحمد أن يغلق هذا الباب وإلا هذه العبارة كما ذكرنا فتحتمل حقا وتحتمل باطلا وكان البخاري رحمه الله يقصد الحق الذي فيها وهو أن لفظي أي تلفوبي بالقرآن مخلوق وليس الملفوظ ثاركم بين التلفظ والملفوظ إن شاء الله غدا مع درس الأربعون العقدي مع درسنا وبحثنا الأربعون العقدي غدا إن شاء الله في العشرة